أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصيرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمن بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ لَآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا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 انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم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 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم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 Falet, de gevalu, en dat, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكيفرين وبشر الذين آسوا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 وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أَرَادَ الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إِلَّا الفاسقين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 أكلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا in het leven van een leven Adam, een leven van een leven van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 إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكيفرين وقلنا يا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 ik ga tien, ik kom in, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga, ik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 وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقوا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 Westerijnu en nehummule, naar mijn ogenblik. Ik ben er واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم منا لفرعون يسومونكم سور العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا لَفِرْعَونَ وَأَن تُمْتَوْذُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخَدَّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَن تُمْ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 انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 وَإِذْ قلنا دَخُلُوا هذه الْقُرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيذ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء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 وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 Waarom ga ik de zomer?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 بل من كسب سيئه واحاطت به خطيئاته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك إِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذَ خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَالِ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 وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أَقْرَرْتُمْ وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء ايذا قتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تلاحرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسر وهو محرم عليكم إخراجهم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 وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بلا خدة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون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 bij sommige troebel afusen ze, zij keren van wat Allah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 we أكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أنتيناكم بقوة واسمعوا Kolo, semiana, waarsoïna, wa uxribbu, fiekolo, biħim, ulloïgelebi, kuffriħim. Kulbi, semi, amu, kum, biħi. Ii, menu, kum,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 إِلَّا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ ولقد وَلَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ وما وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حل بالله باذن الله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 وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ لِ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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودن ونصاريا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن صالي حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء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 ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وَإِذْ جعلنا البيت مثابه للناس وَأَمْنًا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إِلَى ابراهيم واسماعيل ان طهدا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدَنَا مِنًا وَارُزُقَهْ لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنَامًا مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطُرُّهُ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 قال أسلمت لرب العالمين وأوصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهدان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 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودن أو نصاري تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين En wama wa يَنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا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 جُنَّا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَسْبَاطَ كَانُوا هُدَاءً وَنَصَارَىٰ قولا تمو أعلم أم الله ومن أظلم من كَتَمَ كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت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 يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا waarom hebben we de kibbeling die we op hen hebben gemaakt, niet gedaan, zodat we weten en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 wabashrissabirin al-lazien iza asabat hum musibet koolu inna lillahi wa inna ilayhi raja uon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 فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يضطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما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 Wanet uwe borrahi, in de ledina kefferru, met uwe humk ufferru nula, ikalei hem lerenet u luohi walmela, ikatei wannasi Kwalidieren, فيها لا يخفف عنهم العذاب <سؤال> vijanden, vijanden, vijanden, vijanden, vijanden, vijanden, vijanden, vijanden,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 Wanneer de mensen die niet van en degenen يرون العذاب أن القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو لَنَا لنا كره مِنْهُمْ منهم كما مِنَّا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا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 ونباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم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 ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على الناس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 van en de wal أئلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في البأس والضروء وحين البأس هلا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والعبد بالعبد وَلُنْثَا بِلُنْثَا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 ولكم في القصاص حياة يا أولل الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين Vemem bedde leho berg de mee, Samir leho, feinem. Ismoho, alelledina, jobeddilone. In Allah, Samir, on ali. Vemem enga, femim, ozin, genefene, wisme,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 اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام نخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قريب نُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِيَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرفث إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن هن وبتغوا ما كتب الله لكم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 إلى الحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن له الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقاء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 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله مع المتقين وَأَنفِقُوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَةِ وأحسنوا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 فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقَوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِلَ الْأَلْبَانِ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 Tum, efeel, om حيث heito, الناس om, الله الله in Allah, شد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا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 met الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا vrouwelijke عليه ومن تاخر فلا اسم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا وأنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصوم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل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 ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سال بني اسرائيل كما اتيناهم من ايه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 Wallahu Allah yarzukum ysha'ub ghair hisab. Kanan nas umma towahidat. nabi.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 وما تفعلوا من خير فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لكم وعسى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا ان وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل القتال فيه كبير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 ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما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 ولا تنكحوا المشركات حتى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو ولا تنكح المشركين حتى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو يك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكروا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرٌ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فاتوهن مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المتطهرين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 شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتموا ألا ما حدود الله فلا جناح عليهما ما فيما افتدت به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 يَتَرَاجَعَ اِن ظَنَّ اَن حُدُودَ الله وَتِلْكَ حُدُودُ الله يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف نوسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقوظم نفسه ولا تتخذوا Waar we vandaan komen, gaat de kerk van jullie niet meer. En ik wil omdat als zij getrouwd zijn, dan is het een tijd dat ze niet kunnen worden afgestemd. En als zij getrouwd zijn,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 لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن فِصَالًا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن ردتم أن تسترضعوا فَلَا فلا جناح عليكم إذا سلمتما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 اي وكنتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إلا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 ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون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 إن كتب عليكم القتال تُقَاتِلُوا تقاتلوا قالوا وما لنا نُقَاتِلَ نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم Allahu Alim bil Zalimin. Waarolahum Nabiyyu humu. Inna Allaha Qad b'athalakum talu tmalika. Qualu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 en Allah is waasig, waaleem. En Allah is waasig, waqal l'hom nabiy'u inna aya ta mulkihi en yatiakum attabootu fiyhi sakeenetun man robbikum wabakiyyatun min min en wat is de reden waarom ik hierover heb, is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 ملاك الله كم من فئتهم قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا فأفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا, وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء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 we gaan verder met de vraag. We gaan verder met de vraag. En wat Allahumma qatatil, wa lakin Allah yafgal ma yurid. Ya aiyha aladin. Fijkomim, roza konekom, jonkabbeli eye, tia ja, umulla beiroom, fiji, walla, holletu, walla, kiaffer, walka firune humulla limon.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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا كراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في لها والله سميع عليم Allahu waliyul-lazin aamen yuxrjhum min al-ḍulumāt ilā nūr. Wal-lazin kafarul-ayā. Uhmu al-ṭāwūt ك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاجب راهم في ربه أنا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 قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حميرك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أدني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 Kool معroof ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا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 مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فأن تتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكمون ان تكون له جنته من نخيل واعناب تجري من تحتها النهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها العسر فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الأيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه تفقون ولستم بآخذه إلا تغمض فيه واعلموا أن الله غني حميد. Is je opa nu je je edu kom en ulfakorra wa je moro kom bilfashia? Wallahu je je edu kom Wallahu es jan ali? Jo, tillhek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 وما للظالمين من أنصير إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم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 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَامُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من ربه فانتهى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ومن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّاسِ هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم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 إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب يكتب كما علمه الله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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدائيا تضل إحداهما فتذكر إحداهما لخلا ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلا أجله ذلكم أقساط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد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 فَإِنَّ مِن بعضكم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تمن أَمَانَتَهُ وليتق اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِم فَإِنَّهُ آثم قَلْبُهُ Wallah hubi ma te amelone ali, Lillahima fissa ma wa tiwa ma filarum, en een tobado ma fi, een fusikomo, en toch fuho johasibekumbi hilla, Faja of firli uw oogje, uwe oogje, uwe oogje, uwe oogje, uwe oogje, uwe كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها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 Allahu la ilaha illahu al-ḥayy al